يقول طبيب عن قصة حدثت له في عام 94 ميلادية بالتاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية في دولة عربية تقول في مناوبتي في إحدى الدول الأفريقية العربية يقول في مناوبتي بإحدى وحداث الطب المركز يقول وكان من بين المرضى رجل مسن مناوب الطبيب وكان هناك مريض مسن يقول تجاوز عمره الثمانين وحالته صعبة وكان يعاني من غيبوبة كبدية يقول جراء القيء الدموي من المعدة ما أعرف أنا هذا المرض لكن مرض أصيب بالغيبوبة بسببه رجل كبير ومريض يعني نزيف داخل جسمه وغيبوبة في يعني ما في مرض خلاص هذا الرجل ينتظر وفاته يقول وضللت أتابع هذه الحالة حوالي يعني ثلاث إلى أربعة أيام وهو في الغيبوبة غيبوبة تامة رجل كبير في السن يقول وأنا كنت يعني يعني مشرف عليه أنا كنت يعني أتابع حالته هذا الطبيب يقول عصر اليوم الرابع يقول كنت مناوباً يقول فجأة هذا الرجل استيقظ بعد ثلاث أيام ونصف يستيقظ الرجل من غيبوبته الحمد لله قام ربما يعني خير إن شاء الله استيقظ من غيبوبته يقول فهب جالسا على طول يعني الإنسان لما يقوم من غيبوبه ما يجلس يقول الغريب أنه جلس أسرعنا إليه الممرضون الطبيب يقول جئت عند رأسه أراد أن يقوم يقوم من فراشة يقول فأسرعت إليه وقلت له استريح استريح يا شيف استرح استرح ما تستطيع ما تستطيع نم ارتاح نم يقول فتروى فقلت له ماذا تريد يا والدي اشتب تسوي قال اريد ان اوصل العصر فقلت له يا والدي انت في غيبوب أرضع أيام لا تستطيع ذلك انت مريض اجلس اجلس ارتاح قال لا لا ارتاح وين المسجد اين المسجد قلت له يا حج اي مسجد انت مريض ما تستطيع الحراك اجلس صلي على فراشي قال لا المسجد يقول حتى أقنعته فأصر أن أتيه بالماء يقول فجئناه بالماء على الفراش يقول وتوضأه على فراشه يقول ثم صلى على السرير صلى ما يستطيع أن يقول, يقول يقول صلى على سريره ثم انتهى من صلاته يقول ثم نام ثانية لو لم يتكلم بأي كلمة يقول ما إن غط في نوم عميق إلا وقبض الله عز وجل روحه أربعة أيام لم يستيقظ فلما حانت وفاته أيقظه الرب عز وجل فصلى صلاة العصر لتكون خاتمته وما صلى البردين دخل الجناح يقول فلما صلى العصر رجع ونام قبض الله عز وجل روحه أي خاتمة تلك وقيل للذين اتقوا ماذا نزل ربكن قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم المتقين ولدار الآخرة خير ولنعم المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين طيبين يقولون سلام عليكم حال الوفاء يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي أتمنى الواحد منا هذه الخاتمة خاتمة وهو يصلي وهو يسجد لله وهو يركع لله عز وجل فرق إيو الله فرق بين هذا الرجل وبين الذي يموت وهو قد تعاطى المخدرات أو يموت وهو سكران أو يموت وقد انقلبت سيارته ويستمع الأغاني أو يموت هو عاق لوالديه فرق أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ما لكم كيف تحكمون؟ قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.